اثنان استمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك الصدق هو رأس الأخلاق هو رجل صادق وعائشة امرأة صادقة عائشة وفاطمة طالبتان مسؤولتان لأنهما تدرسان دائما يجب علينا أن نكون من الصادقين تتحقق الوعود بالقول الصادق العلاقات الاجتماعية تعتمد على الصدق